ولا بد ان تصدق في يوم من الايام راح ا ب و ن ا س د ا ر و س قديس البياضي ة الى ق ر ي ة ج ا ن ب ي ة اسمها ا ل ر و ض ة ق ر ي ة ا ل ر و ض ة دي كان بيغتس يا واحد اسمها زكريا كانوا ارايب ابونا سداروز بول ابونا زكريا خ د ا ل و ر ن س بتاعك معاك البيت ق ا ل له جاريه ر ابونا دانا طول عمري ا ل ب و ر ن س د ا ل ل ي هو بيلبسو ا ل ل كنا ق د ر ينفع لول يد المدى ق ا ل له انا سيفو طول عمري في ا ل ك ن ي س ة ق ا ل له ا ل س ب و ع ده بول ق لك خ د ه معاك البيت اسمع كلام ي ق ا ل له حضرين ا ا ب لفل ا ب و ر ن س وحطه في ش ن ط ة و أ خ ذ ا ل ب ن و س انو كان ساكن في بلد تاني مهادير الملاك وبعد ث ل ا ث ة أ ي ا م أ ب و ن ا سيده روز قاعد وصف اولاده بيتعشى بالليل و أ و ل ا د ه لقوه رفع وش لفوق وتنهد تنهيده ك ب ي ر ة وقال الله ينيح نفسك يا ابونا زكريا قال له لا انت مش كنت مصلي معاه أ و ل امبارح قال لهم له كنت وهو مش م ب ا ر ح كان م ع د من هنا وسلم ع ل ي ه قال له معاده ابونا زكريا اتنح ي د ل و ق ت لسه الملايكه طلع ب ه السما ء وانا شايفها د ل و ق ت مفيش تلت س ا ع ة ووصل مرسال من دير الملاك اللي هي ا ل ق ر ي ة ا ل جنب ا ل ب ي ض ي ة وبيخبط على ابونا ص د ر و س ب يقول له إن ابونا زكريا اتنح ي ع ر ف ت لي ه ابونا سداروس اللونزا ك ر ي ا خ د و ا ا ل ب ر ن ز بتاعك معك لان ا ل ك ا ه ن لما ب ي ت ن ي ح ب ي ل بسوئيل ايه ا ل ب ر ن ز ب ت ا ع ه ازاي ابونا سداروس ا ر ف ازاي ح ا ال عملي ة د يا ي ج م ا ع ة ماجيش ت ب ا ل ع ي ن ت ي ج ي ب ا ل ق ل ب لن ا ل ق ل ب د ه من ه م خ ا ر ج الهايه اه ه س وقالوا يا ابونا خ د برنسك و معاك الاسبوع ده لازم تاخذ برنس و معاك اللي عايز اقوله ابونا زكريا ده كان رجل بسيط كان كاهن يصلي ا ل أ د ا س مش ب ا ل ل غ ة العربيه ب ت ا ع زي ما احنا ب ص ل ي كده يا الله العظيم ا ل أ ب د ي الذي جبل ا ل إ ن س ا ن كان رجل يصلي ا ل أ د ا س ب ب س ا ط ة يا الله العظيم الابدي اللي جبل الانسان على غير فساد والموت اللي خش للعالم بحسد ابليس شو ر ي ي ك م كان قداس مبسط على قد ما كان يعرف يقوله والموت اللي خش للعالم وانت لما جيت هدمته بولدك الوحيد ا ل ج ن س ر ب ن ا و إ ل ه ن ا و م خ ل ص ن ا ي س ل ا م ا ل ف و ا ن ي ن ت م اننا ل ت ع ل م ا ن ا ن ح ل م ا ن ا نحن نتعلم ا ن ا نحن نتعلم اننا ن ن ن ح ت ع ل م ا ن ا نحن نحن نحن نحن ن ح ي نحن نحن ا ح ن نحن نحن ا ل ن ن ح ا نحن نحن نحن ل ح ن أ ح ن نحن نحن نحن ن و ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ن نحن نحن ن ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن نحن ن ن نحن ن ولابد ا ن تصدق برضو ما ز ا ل ك كلام مفتوح عن مين عن البابا كيرلس و و مازلت انا في ا ل ق ا ه ر ة ب ت ك ل م ل غ ا ي ا ل و ق ت ي عن البابا كيرلس و و ولانت ما خلصناش ونخلص ازاي وكل م ر ي ك ت نخلص هو شغال طالما هو شغالي ومش نقدر ي هنقدر مش مشا نخلص بيقول البابا اب كيرولوس وعايش كان فيه أب هو علماني هو كاهل كان انا اعرفه كان شرطة منه حتى والبابا ت ر و ل و س راسا مؤسس كان اسمه ابونا تتداوز جورجي فابونا تتداوز راح يزور البابا كرولوس أ و طالع يعني يزورو ت خ ي ل ح ا ج ة كان يصلي قدس استمرار ابونا تتداوز ففي يوم من ا ل أ ي ا م ابونا تتداوز لقى الحمل اللي و ا خ د ه كده يعني القربانه قربان مكعور واللي ل ز ق ه ظهراها مش عارف ايه و ل ا محروقه من الجنب ا داخل ا م وهو ل أ ر ب ة لقى أ ر ا قال أخذ أربانة ن من كده أخذ دول و ل ا ل سيدنا, يا سيدنا, يا سيدنا دي الحمل اللي على يقولون ان الهدف ح ل هو ان ف ا ل ه د ي هو ان الهدف هو ا ت ك ي ا س ي د ن ا ف ل و ان ت ك الهدف هو ان الهدف هو ا ان ا ل بثيك ه د ل هو ب ان الهدف ل هو ان الهدف ا هو ا ت ك ي ا س ي د ن ا ف ل و ان ت ك ا ل ه د ن هو ان ل الهدف هو من الحمل اللي انت صليت عليه ا ل ن ه ا ر د ة قال له صلواتك يا سيدنا صلواتك قال له ما يشدعوا صلواتي انا بسالك سؤال ا ل م ر ة ا ل ت ا ت ه القربانه دي من الحمل اللي انت صليت, صليت عليه النهارده سكت ابوك كده قال له مش عارف يا سيدنا اقولك ايه قال له طبع الشنطه لضخت باطك و د ي ن ي قربانه يا ب ن ي من الحمل اللي صليت عليه النهارده انا راضي يا ابني فما كان من ابونا الا انه فتح ا ل ش ن ط ة ورحمتين ا ل ق ر ب ا ن ة مسكها البابا كروس بسها من قدامه من ورا قال له الحمل حمل يا بني ولو كان في اي شكل خويا ابن ا ل ق ر ب ا ن ة اللي انت جيبها من على باب كنيستنا وسيبني ا ل ق ر ب ا ن ة الحمل ا خ ذ بركتك وصدق ولابد ان ايه ان تصدق ودخ ل كده يعني كان هو جسمه جامد كده يعني كان جامد ودخل كده ودخل بسرعه فكم الفرجيه شبك في بكر الداخل يشد الكم فراحت الفرجيه ايه اتقطعت فحطكم الفرجيه كده ودخ ل كده على سيدنا البابا قال له تعالى حبيب أ ب و ك مش تمشي على مهلك يا ابني قطعتكم الفرجيه تحت وانت داخل طيب مين ورا ا ل ب ا ب ا ترولي انكم ه الفرجيه ا ت ق ط ع و و هو داخل بابا كيرلس كان عنده عينين ن ف س ي ة ب أ ش ع ه ه ت ق و ل فوق ا ل ب ن ف س ج ي ة تحت ا ل ب ن ف س ج ي ة أ ش ع ة معرفش ا أ ن ا معرفش ا لكن هو د ه البابا كيرلس و ص د ق ولا بد أ ل ا ن تصدق أ ب و ن ا طريق سوريات كان عندنا في الجيزه الله ينسو ح ك ى ل ي ا ل ر و ا ي ة ا ل ا د ي ة ا ن ه كان البابا كيرلس رايح يزور ا ل م ن ص و ر ة أ ب و ا ل ص ل يجب ب ي ع ن يكون ي خ ل هناك اشياء اخرى لانه ب يجب ان يكون هناك ا ل ش م س ة و ق ا ل اخرى ل ك لانه ت و إ ي ا ل ش ع ب ففي و ان ح د ة ست كده ي ع يكون ب هناك ل اشياء روز اخرى لانه قال انت ثلاثة ست ت ا ل يجب ان ت ط ل ع يكون ا ت ت هناك اشياء ة اخرى وقفت سيدنا ت يا انا ا ل و واكلة ا ل س ا ع ة ث ل ا ث ت ست من اماره كنت ت ف ر ج ي ب ي نومات اطلعت الطاعة تاكل س ا ع ة ث ل ا ث ة دمش بس تعرف ه انها وقله تعرفها كمان وقله ايه هتقولي ل ازاي اعرف انا اقولك ل معرفش ا لكن هو ده البابا ايه البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق ولا ت ق و ل ي حقوق رجع من الامتحانات من ا د ه ي ه قوي ودخل ع ج ا ب ا كورلس ق ل ل ه صديقي يا سيدنا أ ن ا ماغنتش كويس يا سيدنا ا ل ن ه ا ر د ة جربت السؤالين من تلاته قالوا انت كداب قالوا سيدنا جوس قالوا لا انت جربت س أ ل ي ن ه نص معاك الورقة قال قاك الورقة له سؤال ا ل ا عودي السؤال ده ا ل ل ع ج ر ب ت ل س ي د و السؤال ده, سيدي. ده انا عودي نص يا سيد و السؤال ده ا ل ا عودي نص يا سيد و انا عودي نص يا سيد و انا عودي نص يا ب ي د و ل ا ك ن ت م ع ك ف ي ا ل م ت ح ا ن ص د ق و ل ا بد أن و د ي أ نص ت د ق أم ا ل ش ب ا ب ر ا ح و د ي نص يا سيد و ك انا ل ب ب ا ا ك ر و د ي نص وقالوا ة بقى وقال له اما بعد اكل الدر مريمينه ستاكل الدر مريمينه اكل بعدها ليأكل في دير ما ينفعش ده ما أ ك ل مريمينه ا ب د ف بعد ن ا راح وقت ف القداس وعمل مني نفسه ويعملون ايه يكروني بط نحشي كده يعني م زغره يعملون بيقولوا أ ك ل مريمينه خلص كده ودخل ا ل م ض ي ف ة لا طبق صغير قد كده وفيه ش و ي ة ايه فول بس كده قال بقى هو ده ا ل أ ك ل بتاع دير مريمين اللي مش عارف عمرين يقولونه في ا ل ع ر ب ي ة إ ل ا أ ك ل مريمين له طعمي تاني راح مشوح كده و ز ق الطبق من قدامه خرج هو خرج لاعربيه د ا خ ل ة من ب ر ة والناس تسمي خ ا ر م ي ن قالوا ده البابا كيرلوز جه ي ولكم مش بنز ف ل ي ب كده, كده وجاندو صاحبنا قالوا تعالي ابي راح مسكن ش ع ر ا ت ه و د ي ب سؤالي سؤالي سؤالي ن ؤ ا ل ي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي س ؤ ا ن ي سؤالي سؤالي سؤالي سيدنا س ي ن ا سيدنا سيدنا اللي في يوم من ا ل أ ي ا م زق ص ب ق الفول والبابا ك ر و ل س قاله ل ايه هتاكل فول ايه على طول ويبقى بدير م ر م ي ن ه عشان ي أ ك ل ا ل فول على طول زي ما البابا ك ر و ل س ايه قاله ل وصدق ولابد ان ايه ا ن ت صدق اخر تلميذ من ت ل م ي ة البابا كيرولوس كان اسمه الاخ شوقي انا كنت اعرفه شخصيا وهو حاليا راهب متوحد في دير البرامج و اسمه ابونا اياس ومسيان ا هو ا ا ر في ل دلوقتي البرامج على الدير ز يختار ايه تلميذ بدل التلميذ اللي هيترفض شوئي يعني الاخ فكان له بدل ا جواب ل تعيين و ا خ ذ الجواب بتاع ا ل ق و ة ا ل ع م ل ة وراح للبابا كرولس قال يا سيدنا ارجملي جوابته قال له خير يا ا ب ن قال له خلاص جاني التعيين قال له كرولس رملت الجواب كده وبرصه زي كده قال له طيب مبروك يا ابني رح رسم الصليب وخلي الجواب حطه ايه تجيبه فلا روح يتراجلي ر ا ح يستلم الشغل بايه قال له يا سيدنا جواب انهاشالله وانت خلاص اشتغلت يا ا ب ن يا سيدنا ده الجواب ا س ل م بيه في ا ل ت ر ب ي ة والتعليم اتعينت مدرس قال له انت اتعينت خلاص يا ابني اتعينت تلميذ مش مدرس يا في البضرخانه ن ا بدا ل ر ف ئ ي ل رفعيل هيروح يترهبن لما هدومه هيتفرج روح يا ابني هات هدومك من البيت وتعالى هاتوا ب ق ي تلميذ بتقول ي ا ابن ي ه انا لا ده أنا بقيت إيه؟ بتقول يا تلميه بقيت امه خلاص خلاص كنت ب ت ل ما يزمك رايحتين قال البابا كرولوس ا خ ت ا ر م ن أ عطاك ل م و ز ي بدل رفعيل ورفعيل جراله ح ا ج ة يا ب ن ي قال ياما دا طلع يترهبن تبولي قبليه قال لي بيه كان واحد كنت ا ل أ خ سليمان اترهبن وهو سيدر مريونا دلوقتي بس وهون لينا دلوقتي متمعظمين ا ي ت حنسيب ا الوجه ا ويصير من ايدينا كده ياخدوا البابا ويرهبنه تعالوا روح للبابا وراح شوقي وابو شوقي وامه شوقي ل م ي ن وللبابا كيرلس و يا سيدنا يا ست انت شوقي انت قالها م ا ل و شوقي اكت انت هتاخدوا ب ق د ل م ي ل قالها ل ه ت ص د و لي ابن خبط الميل زيي ع ا و ز ة ايه قالت الخيط ف ر ح ب ت رحبان وبعد كده يا سيدنا على طب ويعن بدي عندك كموال يا, سيد. يا سيدنا انتي ت ل ا ت ة يا سيدنا ا ل ا اجري ا ل ما ن ا خ ذ واحد ادفع يا سيدنا عم المعروف قال اشوف يا بنتي اللي ما ي ر د ا ش بالخوخ ي ر د ى بشرابه مش عندك تلاته ا ت ز و اني قالها ل ت ل ا ت ة هيتزودوا يلا اطلعي مش واحد خش يا ابني ا ل س ر م ن الاولى بتاعك وتلف ا ل أ ي ا م وانتبه كرولس يتنجح وشوقي ط ل ع دير البراموت رغم اسمه ابونا من سياسه البراموت ليه ا خ و ز سعيد بس غنمش مو س ع ي ن ل ق ي ت و لما ا ل ش ن ط ة كده في يدوم وبعدها بحوالي سنه كده بعد اخوه مطره ر ه ب ا راح ي ن يا سعيد انا يا ماما رايح خ ل و ة دير الامب ابونا شوف ي ا م ا هم اسبوعين اذا الاسبوعين بقوا ث ل ا ث ة ما تبتيقيش اذا ا ل ث ل ا ث ة بقوا ا ر ب ع ة ما تبتي يعني و ا هو المسلم الذي ي ج ذ ا ا ل م ر ل ع ة هذا المسلم ي ج ع ه ا ا ل م س ل ي ج ل ا ا ل ي س ي ع ن ي ذ ا ي ج ه ي ا ا ل م ي ج ا ل ل م ي ع ل ه ا م س ل ي ج ع ن هذا ا ل م س ل يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم ي ج ع و هذا ا ل م هذا ن ل م س ل م يجعل ه ا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل ا ل م م ي ه ا ا ل م س ل ا ي ج ل هذا ا ل م ن ل م ل ه ا ا ل م س ل ي ا ل ه ا ن ل م س ل ي ج ا ل م س ل م ي ا المسلم ي ج ع ا ا ل م س ل ع ه ا ا ل م ل م ي ا المسلم يجعل هذا ا ل م س ل ل ا م ا ل ب ا ب ع ل هذا ا ل و س ل م ي ع ل هذا طب ن س م ع ل ا م ل ي هذا ا ل م س ل ج و ر ج لازم نجوز جورج يعني لازم نطلع البابا كروجس ل كلامه مش صح ايه ر أ ي ك يا جورج في ا ل ع ر و س ة دي ح ل و ة ياما الشبكه والبتاع وعلى طول وايه و ج و ز ه الواد وبيخدم في ك ن ي س ة ماريمينا اول ش ب ر ة ف ج ي ل بابا ش ن و د ة عاوز يرسم اساس في ك ن ي س ة ماريمينا وكانوا مرشحين س ب ع ة و ا ل س ب ع ة احسن من بعض فالبابا قال نعمل قرعه وكان المرشح وصيهم جورج ن عملوا ل عمل س ب ع ة القرعه ة ا ل ر ع سحبت مين سحبت جورج و ت س و د و ا ل ت ل ا ت ة ا ي ا ت س و د و ص د ق ولابد أن, ان تصدق حاجات ع ج ي ب ة حاجات عجيبة م ر ة يعني الف ب ر ك ة ل أ و ل ا د ن ا وولادي بتعتبريها ل ع ا م ة وبناتي ربنا يفرح قلوبهم ولكن يجب ان ي ك ا ن هناك الكتب يجب ان يكون س هناك الكتب ا ل ب ا ب ا ك ر و ل س حبيب ا ل ط ل ب يجب ان يكون هناك الكتب يجب ان ي ك و ا هناك ا ل ك ت و يجب ان يكون هناك الكتب يجب ان ي ك ا ن هناك الكتب ا ج ب ا ب ا ك ر و ل س دار طرف ع ي ن ه ك د ه ل ك ت ب يجب ان يكون هناك الكتب ي ج ة ان يكون هناك الكتب ي ا ب ان ي ا و ن ه ن ش ة ا ل و د ة د يجب فتح ان ي ر ي ن ف ر ا ح الكتب يجب ان ي ل و ن هناك الكتب يجب ا ان يكون هناك الكتب ولكن ي ق و ل ان ا ل ن ا م ت ع و ب ا ن م يقولون انهم ي و ل و ن ا ه م يقولون انهم ي ن ا ن ه ي و ل و ا ن م ي ق و ن ا ن م ي ل ن ا م ي ن ا ن ي ق ن انهم ي ق ن ا ي ن انهم ي ق ن ا ن ه يقولون ا ه ي ق و ب و ن انهم ي ق ل و ن ا م ي ق ن ا م ي ق و ن ا ي ق و ل ن انهم ي ق ل و ن ه م ي ق و ل و انهم ي ق و ل انهم ي ل و ا ن ه يقولون ا ي ق ل و ن ا ن ي ن ا ن ه ي ق و ل ن انهم ي ق و ل و ا ن م يقولون انهم ل و انهم ي ق و ن ا م ل ن ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن ن و و ن و ن و ن و ن و ن و ن و و ن و ن و ن و ن و ن و ن و و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و و ي ت خ ر ج و ا كانوا ب ي خ د م و ا في ا ل ف ج ا ل ة وبعدين واحد منهم راح يزور التاني فقبل التاني في الشارع قالوا ر أ س ينقلوا ا كنت رايح لك قالوا ا ل ح ق ي ق ة يا فلان أ ن ا وراي مشوار طويل وجاي أ س ل م عليك ل ا ن ي ر ب م ا منتقبلش ا ا تاني قالوا تم سفر بره جالك عبد عمل رايح الكويس راح السعودية قالوا لا لا مشوار كده مش لازم تفهم دلوقتي قالوا استدعني يا فلان وانا ب ر ض و زيك ل ن ف س السبب ان انا ب ر ض و مسافر ب ك ر ة وسلموا على بعض وباسوا بعض و ا ل ث ن ي ن ت قبل ا و ا تاني يوم في د ي ر مريمينه ا قاله انت قاله قال قال انا ب ر ض و جايه ر ح ب ك قاله ل ازاي الكلام ده قاله فاكر القماشه ا ل س و د ة بتاع البابا كرولس اللي قال القماشه ا ل س و د ة اسيد لكم انتو ا ل ا ث ن ي ن قالو ايوه ق ا ل من يوم ما ربطه قلبت قفل عن العالم لانه رشمها الثلاث ر ش م ا ت وانا بحس اني انا ت ر ه ب ن ت يوم ما البابا كيرلس رشم الكتب بالقماشه ا ل س و د ة و ه م دلوقتي ي ك و رهبان افاضل في دير م ا ر ن ي ن ة وصدق ولابد ان ايه انتو ل و ا ح د ة كمان في واحد عزيز على البابا كروولس اوي اسمه الدكتور حنة يوسف حنة ده دكتور ح ن ة يوسف ح ن ة دكتور ه د يعني استاذ محاس ط ا ل جامعه ة ويحب البابا كروولس جدا فجي في يوم من الايام دكتور ح ن ة ر ا ح و كان فيه بقى في الدير كان ت م ا ن ي ه و ت س ع ة و ع ش ر ة مايو وكان ا بيبقى ز ح م ة جدا وفي م ق ر ن ا و ق س س وكمان عيد ر س م ه البابا ك و ر و ن س وعيد ا ل ع د ل ا وعيد دارونا ث ل ث ا ث ي ا م راح وزحمه كتير فطبقوا ل م ؤ خ ذ ه كوسه فلازم ي م ر س و طبعا الكوسه ي م ر س و يعني وزعوا وزعوا طبعا على م ق ر ن ا في الاول وبعدين على وكلاء المطرنيات وبعدين على ا ل ا م ن ط ة وبعدين على الرهبان وعلى ا ل ق س س ورؤساء الشمامته فعلى موطن الاكل والدكتور ح ن ة كان وصلوا طبعا يعني ايه ع ج ن ا ت وبعد عنكم ح م ض ا ن ة فلوس اتطور كده ش م و كده ولقى حمضان ر ح زقهم ي د ه كده أ ل و ي ة م ر م ي ن ة يوم هنجيلك ت أ ك ل ن ا كوسه وكوسه ح م ض ا ن ة ما ي ش واكل زقط طبعا تحت السيريل ومرضيش ياكل ش و ي ة وجيت الناس سيدنا البابا ا عاويتني ن أ ع و ي ز ن فيه ق ا ل س يا بابا ع ا ي ز ن تعال دخل فدخل الدكتور ح ن على سيدنا البابا قاله تعال يا ابني سيدنا. قاله انت الزعل مرمينا منك ليه قاله أ ن ا يا سيدنا اقدر ازعل مرمينا معاش ولا كامل يقدر يزعل ا مرمينا قاله انت بتقوله لما ج ي ل ك ت أ ك ل ن ي كوسه ح م ض ا ن ة الراجل رشم الصليب قاله يا سيدنا ده كان بيني م ا بين نفسي انا ما اقولش الكلام ده ا ل ح د قالوا م ر م ي ن ه ن ي زعلان وجيب لك الاكل ده خد يا ابني افتح ا ل ب ق د ة دي انا م ف ت ح ت ه ا ش ورايي بيقول فتحت وجدت تفاح امريكاني من اروع ما يكون و ق ك ل ي ع ج ز ع ن اللسان ولا امهر ا ل ص ب خ ي ن يقدروا يعملوه وصدق ولا بد ان إيه ان تصدق كفا كده كمان、طيب. اقولكم ولا كده نقول طيب طيب حاجة م ر ة من المرات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان عنده بنت اسمها منى و منى و عبد الناصر كانت أ ص ي ب ت ب ع ي د عنكم بصرع ومرض عصبي تابعت عبد الناصر ت ت ع ا ل ج بره انها تلاقي علاج مفيش فالناس قالوا لي يعني ما انت عندك شيخ النصارى البابا كروز الدبركه خالص بتاعك فقال الدكتور كمان رمز التين قال له كمان خلي البابا بتاعكم يقرا للبنت يعني عشان البنت وكده عشان ع ا ل بنت عيانه وكده فرح كمان رمزتيني يقول البابا كرولز فوق ق ا روز ا شخصين قال له اديني انت حضرتك ع ب د الناصر بتكلم قال له خلال ث ل ا ث ة ايام من النهارده قال لا اديني س ا ع ة قال له انا ماحددش المعادن اللي ازور فيه ابني ازور ابني فاي وقت فانت اريد ابني انا ج ي ل ك فاي وقت فعبد الناصر اعطى تعليمات لبيته وللحرس ان البابا كرولس ايه جاي فتاني يوم البابا كرولس خد معاه ست مطرنا على بيت عبد الناصر بيت ودخل فدخل و ر ن وعشان الناصر عبد الباب ا كرولس مع الاباء ا ل م ط ر ن ة قالوا ما عدمتوا هنا فقعدوا طبعا في ا ل ص ل و ه ودخلوا على جوه كما لو كان ايه عارف المكان وعلى باب ا ل ا و ض ة ورحم خ ط ب افتح يا بنت على مين على منى و بنت عبد الناصر فتحت قالها تعالى ورح ا م ا س ك م و ن ه من شعر الرزخه ورح ا سحبها على بره هات ايدك يا ام ب م ت د ا و س هات ايدك يا ام بمطرش هات ايدك ورح احطه يدهم على راسي منو وهات يا ص ل ع انا روح يا ه ام د شوية ي هات شويه ميه ب م ض ع ا ل م ي ة والبويه ا تكلها ا ل ك ب ا ي ة وزاهلها بيده والا روح يا بنت رجع اللي بطنك دخلت مونة رجعت لبطنك واتخفي ب يقولوا دخلت منو و رجعت ح ا ج ة زرقه من بطنها وبعدها البنت خفت على طولي طبعا عبد الناصر سمع فوق ان البابا, البابا ت نزل البابا, ونزل البابا وقعد ن ز ل البابا و عبد الناصر وولاده بالايدين البابا والبابا جي قايم ق ا ل و ا لا يا سيدنا ما تمشيش إ ل ا لما تبارك ولادي و ر ك ع الريس و أ و ل ا د ه أ م ا م البابا كيرلس على رجليهم والبابا كيرلس رفع صليبه وصلى م ج م و ر ه يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم اله يعقوب وصلى ا الله و عبدالناص الصغيرين ا حاجة يا بابا انت بابا نقدم لك وسلم ا على ا لي حصالة تغيرة وكل واحد يحط لي فيها ولما أزور كل مرة جاية ب اخذ الحصالة ي عبد ي ع ا ل ح ك ي م على م ا ت ك ر جاب ح ص ا واحد ل وكل ة ي ح ط شيء يقول لبابا ك ر و ي س اللي للبابا يحط إرشيني كان ر و ل غ ي ة م ل ف البابا أ ي ا م ع سبعة د شهور ل ب ا كيرلس ر دارهم و و ل ا ت جاهولوا الحصالة كان البابا ك طالب شراء أ ر ض لدير ماريمينا وكان ثمن ا م ت ر اتنين مليين في ذاك الوقت ف أ خ ذ البابا الفلوس وربطها في المنديل كان منديل البابا كيرلس منديل م ح ل ى و مخصص كده زي بتعالج سوا العريان منديل بطيء بلدي فلف الفلوس البابا ك ر و س وحطها الجيبه وربنا ي ب ر د ك م ياولاد أ ي وصله لهم وراح ا ل ب ط ر خ ا ن ة عد الفلوس لاقاهم تلتميه جنيه و خ م س ة دخل الدكتور ح ن ة يوسف حنا قاله يا سيدنا ج ب ن ا توقيع ا ل أ ر ض ادي عقد ش ر ا ا ل أ ر ض بس م ط ل و ب دفع الفلوس والتسجيل قاله يا ن ي ل ل ف و سيدنا وكان ل ت س ج ل قال يا ي طمن ا ل أ ر ض تلتميه جنيه والتسجيل خمسه جنيه يبقى دير م ر ي م ي ن ا اللي دفع ثمنه مين ولاد عبد الناصر وصدق ولابد ان ايه ان تصدق وعظيم هو الله في قديسيه ر ف ي ر ي ل و س في يوم من الايام ج ت ل و ا ح د ة تشكيله من ظروفها ا ل س و د ة انها ج و ز ت واحد والواحد دا بيلعب قمار ويشرب مخدرات كان ثابت بيتها في الزقازير و ن ز ل ت ا ل ق ا ه ر ة فالناس قالولها ا اقولك روحي للبابا كروز ق ا ل ت ه م يعملوا ايه البابا كروز دا واحد دا باختي اسوي ونصيبي ك د ه يعني هيعملوا ايه البابا كروز قالولها ا روحي خدي برك المهم روحي ايه قوليله ابوها بقى خدت ا ل ن خ و ة ق ا ل ل ا انا روح اقوله د ه حنه انا اقوله ط ل د ه ا يا سيد الرجل خل بنته وراحوا لسيدنا بابا كرولس وكان فادح الصالون بتاعه و ي ق و ل له يا سيدنا بت ي دي متجوزه راجل عارف يا سيدنا عارف الشيطان افوزها ده يعلم الشيطان وهي تقول له يا سيدنا معيش نعيشها م ر ا ر بعد ما خلصوا كلام بابا كرولس قال لهم ظلمتوا الراجل ايه قال لهم ظلمتوا الراجل د انت يا سيدنا شايف يا سيدنا تحت عينها دي دي ت ع و ي ر ة م ر ة و د ر ب ه ا شايف يا سيدنا من اخرها مجروحه ازاي ده مش عارف عمل فيها ايه شايف يا سيدنا اصل الغرز مش عارف ايه قال لهم له ظلمت الراجل الراجل بيعرف الانجيل وليه كم يوم ما بيخرجش من البيت اعني قال له ي ا سيدنا لا يعرف ح ا ج ة ولا م ح ت ا ج ة ب ت ق و ل ه ا ل ب ا ب ا كرلس يعرف ولا بيعرف ولا ايه ولا حاجه ده, ده, ده مجرم المجرمين جوز بنتي ده المهم لكن قالوا إيه طيب طالما البابا كرولس قال كده شوف يا بنتي في ا ل ن ه ا ي ة ملكيش ا إ ل ا إ ي ه إ ل ا ج و ز ك فخد بنته ورح طلع ع ا ل ز أ ز ي ق اول ما وصلوا ا ل ز أ ز ي ق وفتحوا باب ا ل ش ق ة دخلوا لقوا صاحبنا دا راكع و ح ا ط ت الكتاب المقدس قدامه وبيعيط قالوا له ايه الحكايه إيه قال لهم أ ن ا ليه د ل و ق ت أ ر ب ع ة أ ي ا م أ و تلات ليالي ما خرجتش من البيت ربنا ناداني للتوبه ودعاني ر ب ن ا أ ك و ن إ ن س ا ن جديد اللي حس بيه البابا كيرلس هما ما حسوش, إيه ما حسوش بيه لكن هي ب ص ف ة رجال الله وصدق ولابد أ ن ت ص د ق م ر ة واحد بعد جواب للبابا كيرلس بينتقد فيه البابا كيرلس نفسه ب يقول له م ف ر و ض انك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وانت ما بتعملش كذا وانت راجل سايب البطرخانه سداح مداح كده في ناس كده ما يعجبهمش الايه العجب يعني صدقوني لو جانوا من المسيح نفسه قاعد عالكرسي ل ى هيطلعوا ب ر ض و فيه ايه هو كده احنا قصينا فراعنه فالمهم اللي حصل ان ي البابا ك ر و ل س ارى الجواب واقطعه و ا ل ر ج ل ده كان ماضي تحت الجواب ايه مش كاتب اسمه ابن د ي س ك و ر س د ي س ك و ر س على بابا د ي س ك و ر س يعني يعني قال هو راجل ايه جدع دا د ي س ك و ر س مكان ايه جدع حد شافه بيكتب ا ج و ا ب فبعد شهرين ث ل ا ث ة صاحبنا ابن د ي س ك و ر س ده دي دخل يسلم على مين على البابا كرولس اول ما شافه البابا كرولس قاله تعالى يا ابن اخوي ابن اخوي وقف كده قال له يا سيدنا ده أنا من ش ب ر ة قال له يا ابني ما أ ن ت ابن أ خ و ي يا سيدنا ده أنا تعرفنا ن ا ابني مين قال له مش أ ن ت ابن ديسخورس يا ابني الوليد وقف قدام سيدنا رجليه خبطت وقال له يا سيدنا أ خ ط ي ت حلل ل ي ما عدتش أ ع م ل كده تاني صلى له وصرفه وصدق ولا بد أ ن تصدق